بسم الله الرحمن الرحيم والصا صفات فزاجرات زجرا فالتاليات ذكران إن إلهاكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زين السماة الدنيا بزينة للكواكب وحذرا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويُخذفون من كل جانب دحورا وله عذاب واصف إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ساقف فاستفِهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازم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 قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن يمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحط علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين.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 قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكلنا ترادوا وعظاماً فإن لمدينون قال هالأنتم مطلعون قال هالأنتم مطلعون فالطلع فرأه في سواي الجحيم قالت الله إلك تلا تردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين افما نحن بميتين افما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون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 ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ السَّلِيمِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْنِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِفْكَنَ آَلِهَاتٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقين فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنققون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يدفون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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إن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 وَإِنَّ إِلياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَبُرُوا بِفَتَاهُمْ فَيَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنَٰ صُرٌ وَإِن نَجْمَدَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صباح